بسم الله الرحمن الرحيم ألف لأمين لا أحزر الناس أمين يُرَاوُونَ أَمَنَّا وَهُمْ لَهُ زَانُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قبل لا يعلم من الله الذين صدقوا وما أَمْ حَسِبَ بَنُو نَاشِئَةٍ أَن يَأْتُوا مَنَاسِكَ لَنِعْمَ اَمَامُهُ وَاَمِلُهُ وَلِصَافَاتِنَا نُكَبْ يَوْمَنَا يَعْنُونَ سَيَأْتِي جَمٌّ وَلَنَا صين الناس نبي ولداي وإن جاءك نس بما لي بَلَا كَطَيَّرُ مَا إِنَّنِي يَمَعُ وَجْهُهُ فِي فِرْعَوْنَ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لا ندخلنهم سوى الصالحين ومن الناس من يق سلاتك عذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقوم سب الله بأعلم بما في صدور العالم ولا الله وقال الذين كفروا لَن آمنوا لَكُمْ سبيلنا أَنْتُمْ مُؤْمِنُونَ تَهْدُونَ سَبِيلَنَا وَلَن أَوَّلَهُمْ يَأْمُنُونَ شَيْئًا إِنَّهُمْ لَكَافِرُونَ وَالْحَيْثُنَّ إلى قومه فلبي سفير ألف سنة إلا خرم فأنزليناه وأصحاب السفينة ودعلنا آسا للعالمين وإبراهيم قال لقوم عبدوا الله واتفقوا ذلك خير لكم إن كنتم تظلمون إنما تغبدون من إلا أن وتخلقون إشكا إن الذين تغبدون من دون الله لا ينصفون لكم رزقا. ربو عند الله Amen. من <تصفيق> هو wing. نَنظُرُ مِن آفاقٍ ونَرَجَعُ وَتَقْفُونَ بِنَا وَتَسْعَوْنَ فِينَا دِقُمٌ فَمَا كَانَ home. Um. Well, قد تركنا وَآدَمَ وَثَمُودَ وَقَطَّبْ يَنَا لَنكُم مَّا تَأْمِنُونَ وَذَيْنِيَ نَغْمُونُ زَيَفُونَ أَغْمَا لَهُمْ الشيطان ثابيل وكانوا متسابقين، وقارون وبن رعون <تصفيق> I'm uh -huh. كلا أخذنا بذنبه فمن من أرسلنا عليه خاصبا ومن من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أضرطنا وما كان الله ليظلمهم ولا سنكا مَن هُوَ اللَّهُ لَنَا مجا ولا تجادلو ألا الكتاب إلا باللتي لي أحسن إلا الذين ظلموا من يومهم كأنزلنا إليك كتاب فَالَّذِينَ آتَيناهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنونَ بِهِ ومنها بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تسلو من قبله من كتاب ولا فَهُوَ <تصفيق> الْيَمِينِ كَإِذَا مَنَّهُ رَبُّهُ مُبْطِلٌ وَإِنَّهُ آيَاتٌ فِي أَنْصَارِ الَّذِينَ ولا غير وما يجحد بآياتنا إلا الغال وقالوا لنا في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يظلم ما في سماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله لا بالعذاب ولا أجعلهم سمن لا تأوم العذاب ولا يأتين وَهُمْ لَا يَشْعُونَ يَسْتَغْفِرُونَ كَبِلَ الْعَذَابِ وَإِنْ مَدَّنَ لَمَا لَمُحِقَّتُ يَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ يَوْمَ يَأْكُلُونَ ويقول ذوكم ذُوقُ مَا كنتم يا سأنصوب من خلق كان يقول لمن رايه و من اظلم ممن ارى الا هو كذبا أو كذب ان تكلم فسدنا ما شو الكافر والذين دهروا فينا لن ينون سو وإن I'm uh -huh.